سلامي على الغالي سلام من كثير وصليها سلامي تم قول そう maal jaq pouch Die jerede tn شافت في بيتها يستدير صفيت لا وقال من الورد يومي لا حرضت ما علي اكود لنقصير اريد ايد من الاسلام يا خلاف من غدالي يا عديل النظير لا تطالعها لنمات في جيلاها لا تصدقها اني شي هال دنشاب فتح فادي طير تليتاسق وضل عنتازميلا تليتاسق